ف إ ذ ا شقت السماء فكانت ورده ة كالزهاد ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان, فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا ي س أ ل عن ذنبه ن س ولا ج ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقزام فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جال ر ب ك م ا تتذبان ت ع ر ف ا ل م ج ر م و ن ب ث ي م ا ه م ف ي أ ر ربحيه ذات ربكما م ذ ب ا ن هذه جهنم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 ي موسوعه ن ب آل ي النابلسي و ب ح م ي آ للعلوم ا ا ت ك ذ ب ا ن س ل م ن خ ا ف م ا قام ر ي ه جنتا ق ا م ر و س و ع ت ا ن ف ب ل ي ي ل ل ر ب ك م ا ت ذ ب ا ث و ا م ا ن